أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائلهم إني كان لي قرين يقول إن كَلَّا <تكلم> مِنَ <تكلم> <تكلم> <تكلم> أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قَالُوا <هل> إِنْ كُنْتُمْ بَشَرًا <مطلعون> قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن ببيت لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خيرا نزلا أم شجرة الزكوم وشجرة تخرج في أصل الزحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون من ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباء ضالين فهم لقد لهم أكثر الأولين ولقد أوصل فيهم المنذرين فانظر كيف كان عقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادى نوح فَلَنْ يَعْمَلَ مُجْرِمُونَ وَلَنَجّيناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى رُوحِ إنا كذلك نجذي